تركنا على المحجة البيضاء والطريقة المستبصرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه النجوم المزهرة صلاه وسلاما دائمين نرجو بهما كريم المنازل في الآخرة ثم أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واعتبروا بمن مضى من قبلكم عاجلهم ريب المنون وجاءهم ما كانوا يوعدون هم السابقون وانتم اللاحقون سبقوكم بمضي الآجال وأنتم على آثارهم تشدوا بكم الرحال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور عباد الله، إن آيات, إن آيات الساعة مترادفة تترى كنظام الجوهر تتبع كل واحدة منها الأخرى، فلا تزال تنسيكم الكبرى الصغرى، فلا تزال تنسيكم الكبرى الصغرى حتى يختمها الله بالطامة الكبرى، وإنه. قد كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام خائفا فزعا مذعورا وجلا يجر رداءه حتى أتى المسجد فنودي الصلاة جامعه، فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة طويلة لم يصل مثلها قط فأطال قيامها وركوعها وسجودها وجعل يبكي في آخر سجوده صلى الله عليه وسلم وينفخ أف أف ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون فنحن نستغفرك ثم تشهد صلى الله عليه وسلم ثم تشهد وسلم وقد تجلت الشمس وقد استكمل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 فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة وإلى الصلاة في المساجد حتى تنجلي يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني امته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال ألا هل بلغت ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه عرض علي كل شيء توعدونه فعرضت علي الجنة عرضت علي الجنة حتى تقدمت ووصلت إلى مقامي فمددت يدي لأأخذ شيئا من ثمرها فترددت ورجعت ولو أني أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وعرضت علي النار فتأخرت ورجعت خشية أن يصيبني شيء من لفحها فجعلت أنفق حتى لا يصيبكم شيء من حرها وإنه عرضت علي جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت أكثر أهلها النساء لأنهن يكفرن بالله قالوا يا رسول الله ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال لأنهن يكفرن قيل قالوا يا رسول الله يكفرن بالله قال إنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر ثم رأت شيئا منك قالت ما رأيت خيرا قط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 يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه رأيته يجر قصبه في النار يجر أمعاءه في النار ومما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتنون في القبور أن أمته يفتنون في قبورهم قالت عائشه رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر عباد الله إنها خطبة بليغه بديعة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وأخذت بمجامع الأفئدة إنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إنها من محاسن حديثه النبوي المصطفوي عليه الصلاة والسلام ما, يت... ما يجب أن يتوقف عنده كل حفيظ أواب وفي هذه الخطبة من العبر ما يجب أن يتذكر به اولو الألباب فمنها إبطاله صلى الله عليه وسلم اعتقاد أهل الجاهلية أنهم اعتقاد أهل الجاهلية للشمس والقمر كانوا يعتقدون أنه إذا خسفت الشمس أو خسف القمر إنما يكون ذلك لموت عظيم أو لحياته فأبطل صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم وقال إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وبين صلى الله عليه وسلم أن هذين الكوكبين النيرين مسيرين بتسيير الله لهما لا قدرة لهما إلا ما قدره الله لهما وما قدره فيهما فإنه ليس من شيء يقع في كون الله إلا بمراد الله فليس شيء في الخليقة بمهل ولا فليس شيء في الخليقة بهمل ولا عن الحكمة بمعقل ومما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام ذكره لبعض الأسباب الشرعية لهذه الحادثة الكونية على سبيل التنبيه والإشارة فذكر جملة من كبائر الذنوب وذكر صلى الله عليه وسلم منها كبيرة الزنا. وكمل الزنا في هذا العصر من أعلام مرفوعة وسبل مذللة تذكي ناره وتشعل سعاره وأواره ألا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وذكر صلى الله عليه وسلم من الكبائر كبيرة القتل في خبر تلك المرأة التي قتلت الهره فأوردها ذلك العمل النار فما بالكم يا عباد الله بمن يقتل مسلما معصوم, الحر معصوم المال والدم ألا ويل له ثم ويل له فهذه نذارة لأولئك المتخوضين في الدماء المعصومة أن أقصروا قبل أن تنزل بكم المثلات وتحل بكم الويلات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وذكر صلى الله عليه وسلم كبيرة السرقة في قصة صاحب المحجن كل أولئك الموبقات وأمثالها مما يجلب النقمه ويرفع النعمة ويحل العذاب ويقبض الرحمة ويعقب الآيات والنذارات فاتقوا رحمكم الله ذنوبا عمت فأعمت وطغت حتى أطغت واستدركوا ما فات بالتوبة النصوح من قبل وفات يا من ذنوبه كثيرة لا تعد ووجه صحيفته بمخالفته قد سود كم ندعوك إلى الوصال وتأبى إلا الصد أما الموت قد سعى نحوك وجد أما عزم أن يلحقك بالأب والجد فاحذر أن يأتي على المعاصي فإنه إذا أتى أبا إلا الرد إلى كم ذا التفريط والمراح أبقى الشيب موضعا للمزاح لقد أغنى الصباح عن المصباح ونطقت ألسن الفناء بالوعظ الصراح إن هذه الآية الباهرة والعلامة الظاهرة لما كانت هذه الآية من آيات القيامة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه العظيم المهيب من أهوال القيامة ما رأى وتبدى له من أهوال الآخرة ما تبدى وإن لكم يا عباد الله في جمعكم هذا في مقامكم هذا لدكارا بيوم المحشر يوم القيامة حين يجمعكم ربكم على صعيد واحد لا تخفى عليه منكم خافية فترون من أهوال القيامة في عرصاتها ما ترون اما وقد ابان لكم ربكم عن بعض اياته بهذا الخسوف تذكيرا وتنبيها فاعتبروا يا اولي الابصار وادكروا يا اولي الالباب ولا تكونوا كالذين قال الله فيهم ناعيا لهم وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله أو تأتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون أيها المسلمون وإن بين يدي هذا الخسوف لخسوفا وأي خسوف إنه خسوف نور الله عن قلب المؤمن إنه خسوف نور الله نور معرفته سبحانه وتصديقه والإيمان به ومحبته جل وعلا ودوام ذكره والطمأنينة به وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة تلكم هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة أما وإن الأمة اليوم قد أصابها كسوف حضاري وخسوف اجتماعي أخلاقي ذلك أنها أعرضت عن نور الكتاب والسنة ولم تتعرض لضوء الوحيين فأخذت تخبط خبط عشواء وتركب متن عمياء وتهيم على وجهها في البيداء حتى خبت مصابيحها وذهبت ريحها ولا معتصم من هذا إلا بالاستمساك بحبل الله وشرعه علما وعملا ودعمة وتحكيما ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم فجد علينا بعصمة مانعة من اقتراف السيئات اللهم جد علينا بعصمة مانعة من اقتراف السيئات ورحمه ماحيه لسوالف الخطيئات ونعمه جامعه لصنوف الخيرات يا رب البريات اللهم تفضل علينا بفضلك اللهم تفضل علينا بفضلك ولطفك يا رب العالمين اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا وعلى الاسلام والسنه والجماعه جمعا توفنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم تقبل من الحجاج حجهم وردهم الى ديارهم سالمين غانمين اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم وتقبل منهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجزل المثوبه والاجر لخادم الحرمين الشريفين على ما يقوم به من خدمه الحرمين الشريفين وقاصديهما اللهم كله معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا كله ولاخوانه ونائبيه ورجال امننا وكل من ساهم في حج هذا العام اللهم من عليهم بعفوك وفضلك وكرمك وجودك واحسانك يا رب العالمين اللهم أبرب لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه اهل طاعتك ويعز وي... ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين